no okay. mm. okay. ان قول الشيخ الثانية والصيبة ده هو أيضا انتصار المسلمين من إتبارة الإسلام هم ده صنع المسلمين من المتابعة خلصنا هذه الفترة. بس في أشياء تبتدي لك وقفتها قلنا يا همي هنبدأ ليه على أساس مواقف الحديث الذي يتعلم هو يريد أن أمرجل في الأول دين كمان الشيخ الثانية تانية يتقلب الصفح في بعض الصفحات المواطن وإنصار الحديث عن بعض الصطور ذاته لا من الحديث عنها في شرقها في فيها وهي عيدة فهلها ممتعة يعني لما يصر على نشألة في داخل الكلام الحال هو يستورينا التعافي ويستورينا يتمثل حتى من نقلها للأقلين يعني أستطيع فهمها ممكن يفهمها تنسل سمسل سمية ويعدلها ما يجل فهمها يتمثل من شرفها ونقلها إلى الأقلين ولذلك في بعض التقرات تحتاج إلى وقته وإلى تعليق فطيحون الحديث لكن إن شاء الله أول ما ننتهي من هذا سوف تجدون ففقات ثانية لا تأكدوا ربما مفاضرة واحدة قيل له أيضا هو يتحدث عاما أثبت بعض السفات وعطلت بقيه السفات ومثاله بذلك هل يشعر أثبت السفات المعملية أو السفات الثبودية اللي هي سبع سفات وبقيه السفات أمزل على الكشرين لو أثبتناها فقد شدها الصفات الشابعة اللي هم أتبتوها نرجع على الصرع كلا ليه يعنيه الخدرة الحاجس يدل على العلم الخدرة والتخصيص يدل على الإرادة فأثبت الخدرة وأثبت الإرادة وأثبت العلم والذي يتطنيعوني على العلم وقالي ما بيش واحد تبتصد بالخدرة والإرادة والعلم إلا ونجم يكون إيه حاج والحاج لجم يكون شميع وبصير ومتكلم فهذه هي التي أثبتهم سبع سفات ومضاق السفات زي الله سفة الرحمة الغضب الفرق السفات الزاتية زي الوزن اليد زي مثلا العين القدم أو الساق او الصفات اللي هي زي السلطة الكعالية زي النجوم المجيء الاستواذ هذي الصفات ما نوظفكم منها احنا المبدأ هنا جاء المبدأ في إثبات الصفات عن آه اهل السنة والجماعة او السلطة الصالح زي نقول اهل السنة المقصود هو السلطة الصلاحية في إثبات الصفات عندنا هو ثبوت النقص مش كده اذا ثبت النصوص في الكتاب في السنة فنثبت ما أثبته الله ونفسه يعني احنا مزرنا في أثبات السفات ايه هن؟ الكتاب السنة او النقم تسميه النقم او الخبر او السفات الخدرين كل ما يورد قرنه السنة تفقد ايه؟ فانت بقى نفس هنا شوائق منها سفات سبوتية معنوية والتاني سفات ظاهرة وتشميلة كل ما ورد أثبتها الله ونفسه سواء أثبتها او نفسه يعني حقا النبي نفعه هو يثبت كمال المقابل غير نقول نفسه يا رب سبحانه وتعالى قال ولا يزبه ربك يا حباء ده نفي الظلم ده نمسى عن الله بس نفي وقت يتضمن رسطاً مقابلاً وهو إيه؟, أيه كمال عقل كل ما ورد في القرآن كما أثبته المقابل خلالقل كما أثبته المقابل ليه كما أثبته المقابل يعني إحنا أحيان نقول نثبت ما أثبته الله لأسوي أو كما أثبته لنفسي كم أثبته لنفسي إزاي يعني موطة لما ربنا ذكر وأثبته لنفسي وكما أثبته لنفسي على أساس إن هو لو أثبت العقل بنفسي الظلم إذن نفسي لآل ربنا سبحانه وتعالى نقوله بي. يعني هو لما نقف الظلم عن نفسي أثبت في المقابل كمال بإيه العقل يعني العقل الصفة الثابتة لله بنفسي الظلم لكن هذا العدل من أكناء الله لا لأن ما واربت انني فنسبorang إما وارب صنبة ما أثبته لنفسه عن طريق الإسباب وما أثبته لنفسه عن طريق النفس فعلمتي الحبارة مع أس ما أثبته لنفسه عن طريق إيه الناس للن PRESATH ما أثبته لنفسه عن طريق الناس كمال الزج أحسن اله‌وَ كمال الزج كمال الضب يعني إيه؟ يعني لا يزل وللقى ضب ذلك العقل يبقى أثبت العقل من, من خلال نفس الظلم أثبت العقل من خلال نفس الظلم فنثبت ما أثبته الله لنفسه إما في الإثبات أو بأسلوب الناس دي طريقة الشلف فمفجر نحن في إثبات السفاد وإذن نفسه الخبط ما زال في كتاب الله وفي سنة الرسول فنديش راحب أعلم من الله لله ولا أعلم لله من رسول الله لكن مباهم في إثبات الثتاء ليس هذا مغزة الأشعرية والماثريبية وجميع المتكلمين في إثبات أوصاف الله عز وجل ليس النقص الثالث ولكن عن طريق العقل فقولك عقلي بل على إثبات قبع صفات تبقى الصفات وقولك لو أثبتت أنني مشبه هي بالإشكالية لمتينية يعني يقود ويطول ويزول فيها معه أنهم يتبعون أنه ما ورد في الكتابة الله عز وجل من أوصاة الله عز وجل التي تزيد على الآلف لو كلمنا عنها يعني ربنا بكر في القرآن واحده تلتمية سبعين فعل فما ذلك بالسنة هذا بشي منذ للفعل فما ذلك بالأوصاة الزال فما ذلك بالأوصاة التي تضمنتها الأثناء كل عقل الصفات ماخدش منها دا سبعة وممكن بلاقي كل دا بيبدع التشبيه اي منهب هادي هذا ليس منهجا للتوكيد يحضره العقل أبدا فهو يخاطرهم من خلال العقل بلهم انتو ديوات تعالوا بان يستهم بالعقل انتم لا تريدون ان تثبتوا ما اثبتهم له النفسي في بعطولهم كان صفات سبع ونسيتموا الزفع وعطلتموا هو في الحقيقة بس احنا بقولنا عقومي على أعساس قسم النية عندهم في انهم يرغبون في تنزيل حتى سبحانه عز عز ايه البيعش ان كنت الل Понسلخوا هاد يو الصفات تقولوا هر تثبت العقل في 3 صفات انت أثبتهم 7 صفات ضيه كمال وبقية الصفات ضيه كمال احنا ممكن نسجل ان انتوا متذوب العقل زي ما انتوا أثبتكم 7 صفات ضيه لو انتوا ليسا دولي على التشبيد هل انتوا أثبتوه ممكن يدل على ايه على كثير القول في الصفات كالقول فيه في بعض هالضخف لا ينفع شكل شوية ده نظام اليهود الذين يؤمنون وبعض الكثير ويسرون لبعض ونحن نرد بعض أنفسنا أن نكون هذه في هذه الخطرة التي يحكمها هوى النفس لأن هوى النفس المنزل تكثل في القرآن فحط لعن يأخذ الآيات اللي على هواه السجل ده أو يجدوا حقا في نصاب هوى النفس والعقل والربي ولذلك احنا نقول نقدم في منهجنا النقل على بعيد عقل نقدم كتاب الله وسنة رسول على عقولنا وأهوائنا نرسع كتاب ربنا ذات رؤوسنا بل ننهى بالسلام أن هواء ف... ولذلك النقلية واحد وقف على الحق, وقف على الحق يعني داء إلي أحد الناس يذني يخالف ما قاله سادقا او ما هو عليه رأيه وقولك لا انا غلطاء على اطلاع وشرف لوني يؤكلك شرف لوني هو يقول انا اطلاع وكل من يوحد من كلامي ورب واستحفر الله تعالى الوقاف هو هذا لكن واحد من الحقي عنده بذليل هو ان لا ده موضودة ممكن يصرق الهم وممكن نعمل خلاف ومساعة احيان احيان ما ديش اكثر لكي الحق يوقف عند الحق انك لو جدت عاربت منهجه او سكره او السابق وكانت هذه على صوابه هو على خطأ لذلك انتم ما يخلف له طبيعات خيط بقى كلام شخصاً كذلك ثم يقوله خيط احنا لو اثبتنا هذه السفات جديد سبعة يعني اللي وردت في قول السنة هذه تدلع التشبيه بعد ما بدأ يتكلم معاهم وابدهم ور طويل بقى خدناه في ستايل ايه يعني مساله انا لو انا اثبت الصفه حشده بال بالمجهول او حشده بالمعدوم او اتشب بالممتنع او المستحيل الاشياء اللي اتكلمنا عنها في المحاضرات السابقه فقال قيل له ايضا لهذا الذي يقسم اتفاق في بعضها فياخذ بعضها يترك بعضها اتفاق المسمن يليه المسمنين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتنفيذ الذي نفقت الأدلة التمعيات والعقلية معنى كلامه ليقول يعني اتفاق يعني الملك يقول لك نخلق على سبيل المشاكل خليكو ياسي دي نظار نظار عارفين شخص وعارفين كيف وديكو بايت دي شاي على المسنى هذا يبقى الكباية نفسها المسنى ونضي الشاي اسم شي لرغف طيب ودي نظارة من حيث باكس فهي مسنى واسم النظارة ده اسم يطلق وينطبط على هذا فالمسنى يجنيه يبقى الكباية ونضيها والاسم اللي هو اسم الشاي واسم الريه إنه الضغط والاتفاق في بعض الأسماغ وقفات إيه اللي ممكن يتفق فيه كوباية زي السعي الشيديات مع مدارة لب الزات انتوا لب ايه؟ الزات ورثي غلو بوض لب الزات ها ها ها ها ذات سمعت الدفئة إزاز ما بإيه إزاز لا كوني لا يجب له هل يعني زاز أن زاك الكباية هي نفس زاك النظارة ها يعني جميع الأخلاء بقولوا في فرق ما أجد لها زاك زاك بس أنا أكثر نفل إيه بيلي يطلق عليها شيء موجود ألي ومش موجود والنظارة موجود ألي ومش موجود إيه فالإسم المشترك باللي في إيه نظر الوجود عنده فجر والعمل إذا نظر إيه الوجود والاتفاق المثنينين في بعض الاسماء السباق ليس هو التشبيه والتمسيل ما هوش تشبيه وتمسيل ام اقولك الكبارة موجودة ومقدارة موجودة ينصبه بعض والضبط وكل اش ممكن يكون الكلام كل ومالك ازاي طب الادلة اللي هي السمعيات والعقلية في اللي هي كتابه السباق وقت الكتاب السنة نفي التشبيه عن الله لأن الله قال ليس كمثلين شيء وبالعطل كده معروف إن الخالق غير المخلوق ربنا سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق في شيء على الله ثلاثة التمثيل الأديلة الصمعية والأديلة العطلية هل نفي التمثيل هو هذا؟ إنه تمثل إيه؟ عن النظارة أو كل ما إيش موجودة عشان الشيء موجود رجي أخواني هم اشتركوا باسم مجرد الاشتراك الاسم مجرد لا يعني التناسي ولا يعني ان انفي اسم موجود عن المقدارة عشان الشي موجود او انفي اسم الشي عن الكباية عشان ان مقدار موجود ده واحد عقل يعني مش مفلوط قولك ان هو اتفاق القسم يني ببعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيل والتمسيل الذي نتقه القديلة السمعيات والعقل يال. كان الله بعين اخواننا لديكم في البتاع المحاضرات بيشتجلونها كلمات بيقول لك حياتي بالشاي ومبدرة زيال كوت ولا في ازاي اكتبوها زي ما هي اخذت فيه ان شاء الله طيب ده ايه جنون وانما نفت هي ايه اللي نفت بالادلة لا بالادلة السمعيات والعقليات بالعقل والنقل خليتوا ياركز عشان ما حدث تؤمنين العقل, العقل معروف والنقل هو الحكام السنية أدلة العقل والنقل نفذ ما يستلجن اشتراكهما أو ما يستلجن اشتراكهما فيما يستث به الخالق مما يستثبه بوجوده أو جوادي أو امتناعه الحكامية العبارة فيها شعب الشيء قلنا فيها الأدلة نفذ ما يستلجن اشتراكهما عينة إيه التخصيص عندنا ايه التشبيه يعني اللي فاكرين المثل زمان بيتكلم عن موضوع اما اقول لك طائر كبير وفيل كبير في قدر مشترك وقدر ثاني ايه القدر المشترك لفظ كبير عند التجرب يعني كلمه كبير لو وحدها لا ولفيل وطائر طب وايه القدر الفارق ايه الفرق بين الطائر والفيل ان ذات الطائر غير ذات تنفيذ وما قل من دي معنى عند التقصيص ولا عند التجربة فلو كان عند التقصيص ذات الطاقة هي ذات البين لذا هو دا تنفيذ برضو؟ لو كان ذات الطاقة هو ذات البين لذا زي ما قلت مثلا ايه؟ أخي المحمد والتاني اسمه ها؟ إسلام إسلام المحمد فوق اسلام ومحمد إخوات ده نتألون عليه إن هو موجود في الصف الرابع المدرسة وده في الصف الرابع أنا عرف في الصف الرابع في كلية بل الصف الرابع في كلية اتفق في وصف المشترض بينهم إن هم يتفق في الصف اللي هو الرابع طيب لكن هل ذات إسلام ذات محمد؟ لا إنت قول ذات محمد زي ذات إسلام؟ واختم بين التماثل لما اقول لك مثلا ذات محمد وذات اسلام تو قالوا تلاهما طوال متماثلي بحيث لا تستطيع ان تفرق بين الاول والاخر او الآخر الاول والثاني هنا الحاله عندك تخصهم وذات اسلام ده الشكل ده هو شكل بيت ده تقسيم تماثل فتاخ اقول لك اسلام اقول لك والله الاول انا متلخبط فيه اسلام بقى لا يهم البعض انا يهم انت <تضعكي> عاقل لما يكون ماشر الأختي يخلي فتاوة مطرحنة بالبنتين الصواريون فتلقبهم شبع بعض ووضعهم هم بعض ومناطين هم حيقانهم شبع بعض فأحيانا هي نفسها بطلع خطير فاتنجد جنوب باب التخصير فإنه مثلا يتخلي واحدة الخلقة ببعها شكل والتاني حلقة الشكل عشان لازم هذا مخصصة خطيرة في الاثنين لأن عند التخصير وليس عند القدر المجرد فهو بكين يكون الاسم واحد ده ما هو ما بعض لكن لما قلنا ذات فلال وزات فلال وانا بأشوف اميز بينها دي وذات وإلا ما داش ده فهم حيبقى تماثل في كل حاجة وكل حاجة شبه بعضها وخلي بقى كون معاني الجديد لان الانسانية بيركز عن معاني الجيدة يقول لك احنا لما قلناش كده ومثال انت بحاجة لا اعرف تصنع بها كده اميز شفت عن شخص وفيه قدر فارق عدة تخ خلاص الآن لازم الزاق نتكلم على العقل والحكمة والمنطس ومتكلم الناس والمزيمة يا لا كل الناس شبه بعض قطعة واحدة فإنها آلة يا خبالك الزاق حقيقة إذا أخبرنا في النظام بيتكلم عن ابن العرب اللي هو نظام وحدة الوجود اللي ما بيش اتحدث مع خالق ومخلوق لا دور كل عبارة عن خالق أو هو الله عز وجل بس ظهرت ايه سرخ اكثر فكرت ان الشريفه ديت ناس كتير دي انت وهم مش حقيقه انما حقيقه ايه ان هو كلاهما واحد ظهر في صور الانسان في صور الحيوان في صور الشجره في صور البقره كما الله عن قول هذا مذهب وقت الوجود يعني عدم فهم القران بالنظام الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيؤدي بنا الى هذه التفرقه الكاذبه يؤكد الوجود يحلل الاتحاد للمصطبه الفعليه من خلال المصطلحات اللي بيقولها يقول وإنما نفت الأدلة الزمعية والعقلية لا يستجن اشتراكهما أما سلسة اثنين أو يسمى ايه اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص به وجوبه أو جوازه أو الجناع لو كان نفس أو صفر خالق هي نفس أو صفر مخلوق سواء في الوجود الوجود يعني ايه ها؟ احنا قلنا صفات ذاتية او الصفات الازالية بالمشد للعز وجل او الجوائد زي الصفات الايه الافعاد او الامتناع اللي هو نفي النقص عن الهلاس لو قلنا النفل النقص عن المخلوق هو نفس نفل النقص عن الخالق يبادة ثلاثة وذي نفته القبيل التمعي ولكمنا الجواب يظلمش وربنا فالقناة تعالى ويظلمش لكن هل نفل الظلم عن انسان زي نفل الظلم عن الرأمان شتان بين عظل وعظل وبين نفل من الظلم ونفل من الظلم رأينا سبحانه تعالى لا يزل واحد لا جاء مجيد الدكتة ولا واحد منه ان لو له بعض الظلم فنعطوا عنه لكن ما تجربش التطوى عنه خواطر في القلب في العمل ما عمل على درجة الـ 300% ولذلك شرعة في الزكاء هو الزكاء لماذا شرعة؟ حق الفقراء على اساس ان فيه آثان بتحفر اثناء العمل وانت مشاكل بالك واحد ينكر مكر خديس او هو مخلص مية في مية اخلاف مش جاك شكتة كده يعني ايه جاه فيها نفس تقصير في جانب حيزن في شيء ولا بسيط لكن ربنا سبحانه تعالى نسى عنه او عن نفسه الظلم مطلقا قال اولا يزن ربك ايه اهلا فعندك تقصف لما قول عدم ظلم الخالق للخالق وعظم ظنًا خلق للخلق هل هما متماثلان قد شتال بين وفق وفق صحيح إن نتلل الظلم لفظه مغرّف ممكن نطلق على الخالق ويطلق على جيش المخلوق لكن عندك تخصص ذلك يبقى سواء كان في النجوم أو الجواز أو الانتناع لا يجوز أن يشركه فيه مخلوق لأن ما يخص الخالق ليس ما يخص المخلوق ولا يشرك مخلوق في شيء من فصائف الثانية قلت لك وَأَمَّا ما نَفَيْتَهُ أيها الأشعري أو الذي تقسم الشفاء ستتؤمن ببعض وتعطل البعض اللي انت نفيته. هذا ثابت بالشرع والعقل انت أشبكت سبع شفات وشبت البال تقول البالب من الالف من الالفل من الالفل من الالفل ربنا نكون العقل من نكة الشرع ثابت ومن نكة العقل يا رجالك ممكن نفكر بالعقل زي ما انت اسفلت دقيقتك مشفش بالعقل وتسميتك, وتسميتك ذلك تشبيها وتتسم تمثيل على الجهات تمثيل على مين هتلاقي الشيخ يقف المنبر والله بعض الناس اللي لا تشبه ولا تتسم من تظن انك قاه على عكبي ولا مستحك نزكني انت عايز تبقى عايز تبقى مثب ايش رب ربك خاطرك من ربنا زي لعبه رقمتي في هيخلي شخص لك لا لا لا استغفر الله العظيم ازاي ازاي يعني ربنا سبحانه وتعالى بقول لاحد الاخوه يا اخي ده معنى ربنا بذاته سطر فلك شخص العظيم استغفر الله فين دي محتاجه ايه يا ابني في ايه ده ده لا تستخدم العظيم استغفر الله لا لا مش ليه يا سمونة ببتك يا ربنا اتباع رحمنا على عرش ايه لا تستخر بسه كأنه يعني ما يعتبر جريم ما وصله ليه ان هم بكشوا في قلبي ان اثبات الوصف ايه تشبيه وتكشين وده ان انت هو ربنا هو الرحمن على عرش تيجي في نفسي نفسي سليمان او صورة انسان وبقولك الانسان على عرش استوى ولا رحمنا على عرش استوى الرحمن على عرش استوى وصفت كافي الانسان وتقول اتكر الله عظيمه لا اولاد اتقلت بالله يعني شوف ذا بيشموه الجهل المركز وبعض. انه بيشتصور ان ما يعتقده حق وهو ورق وبعد ذلك عقصر وبعد ذلك كنت تتكر الله من هذا السهم النعيم يعني تركيب في ذا ما تنفعش على رب السلافي ابدا تسمية كذلك تشبيها وتسيما تنويه على الزهد الذين يظنون ان كل معنا سمناه مسلم بهذا الاس يد بنكي يعني مثلا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى وقف نفسه باليد إن إنسان له يد قلنا إنسان له يد ده معنى أن ربنا قلت إنسان له يد عن الله طالما قلنا إنسان له إن نزول بأس نزول عن الله طالما قلنا ربنا قلنا نجيه نزول عن الله فلو وقت ترضع وصل من الأوصف للمخلوق إلا لو فيه ورد وصف في القرآن مشترك في المعنى المجرد إلا لازم تنفيه عشان ما في الأسل يشرف ولا إيه متفسر ولو ساب هذا لكان لكل مبزل يسمي الحق بأثناء ينثر عنها بعض الناس ليكذب الناس من حق المعلوم بالشمع والعصف زي تسمية من ما بانه الذي لا ينقض العرب ما تعرف الكلام لكن احد هو هو الذي لا ينقض وانت لو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى مستول على عرشه فلم يكون احدا لان احد فانقض زي ما قلت لما في حد تحكي في احد على كرسي في رجلي من رجلي الشمال فهو منقسم إلى ايه إلى قسمين فلو قلت من ربنا على عرشي يبقى أنت قلت من ربنا منتشف فلايه شبيح يبقى الحل ليه كنت للتوقف من قالك إنه هو ده معنى الأحد الأحد معنى المنفرد بوفسدين الذي لا يشهه أحدا من الخلقين ده معنى الأحد ده أحد المنفرد فأكونك فيه إن الأحد هو هذا ده يقصد من درش تنويه على الجثار وبهذه الطريقة حتى تحبثوا معه الوضع لأتي معايا كلام صعب ونفهم ربنا يوسق اللي باي وبهذه الطريقة أستدف الملاحدة على الناس عقولهم ولينا حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجلالة وأبلغ الهيط والضلالة هو أبنين بالفلاسف الملاحدة كن لمن يستخدم عقلها لينفي كلام ربنا ويجاهد بعقله على أن يدلل على رأيه في نحو السفاق يسمون ملاحلة إن رأسه اللحب جاي من يومين الحق واضح كنت عايز تنيل الناس أو تنيل الحق بحكمة ياتر يا الناس كما هراد رب العزر والجلس لنهم ملاحلة خلي بالك ما المليد واحد دايولك التوخيد هو لا في السفاق وما تجدش لله ولا فيه ده إلحافي أسم الله يجب وإلحافي أوصاتي لو أنت عايز عمّة المسلمين وعمّة النفس يكونوا على هذه العقيدة يبقى إذن أنت في هذه الحالة تتعى إلى ضلالك إلى ذلك وليس إلى هدالك فلما لا نفعل كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بما أكبر الله فنصدق الله في خبره ونطيعه في أمري الذي أمرنا به ونفسه ربنا على عرض وعلى عرض إزاي معربيه هو العرصة حقيقة نحن اللي نقول لك برمز خلص على قيلة لكن كل الواحد اللي يقول لك لا ما يشبكسه الصفة ويبقى كل كلامه يفرد فيها لا وانا اشعر ان بعد هذه المخدرات اللي احنا وقدنا لديك فيها باع طويل في المستقر السياة الدولية ان كثير من اخواننا ادرك عندما يسمع بعض الناس سواء في التضيط او صغير يميل عن المزهد الحق وعلى المزهد الجهاز النهاردة احد يجيبها بتصف عليها اهلا الشيخ فلالي فلالي ده بقول كذا كذا كذا ده معناه ان هو طبع من المزاهر الكلامية او المزاهر الكلامية صار الكلام لا يشير وهو يكونوا بطلقين ويقولك ازاي ليه انه انا لأقول ان كل المسلان ده هو نذهبوا كذا وبقولك ازاي هو لك ماذا متجنى عليه او الشيخ ذا هينفر منك ايه قال انت العقيدة استيقى وقتكم منك وهو يقولك هو يسمع هو ممشن بطلقين يقولك انها ست كذا معقولك اه معقولك ومن هنا تحت أهمية هذه الكلمات أو هذه المحاضرات يمثل هذا الكتاب لأنه دا مهم دا بي موجد شخص عارف عقبته يعرف كيف يعني لله عز وجل في هذا الكتاب العظيم وإن قال نساة السفاة هو هنا بشرفين هم نساة لليه للسفاة ومرة قلنا عمه معقلة دا الشحنة المتينية يعني ورد التحقيل ده بيستخدموه بنظام المدرع نظام ايه مدرع او نظام ايه حاول فيه تلات اللي هو الخارج لانه عارس وشك ودعمه عشعية ظلبوا عن الامة الاخرامية الوقتي واللي خالفهم في المشألة م... ربما يكتر بقتله كلها ده مشابه يقتلون صد ازاي تاديل ما يستخدم احمر من صلاح المختار يقول ايه مصطلح التعطيل مصطلح التعطيل هذا تعطيل يعني انت عندك تسميه لكن هو في الحقيقه هو في لا يسخر احمر من هؤلاء بل يعذرهم بجهله ان هم لو فهموا فهم الفكره والله احلى واحد بيشرح لنا ان كان الفكره البسيط والعقيده البسيطه الواحد الكلام ده كلام صعب ومعهد وحشف كده المكبير على الناس لا والله فهو من أقصى ما يوتي بس احنا إن لم في هذا الكلام الإنسانية كتبه ولا يشف ان احنا نشرح في العقل الإنسانة التدمرية ونتجاوز إثناء هذه الفقرات المفلاح دلاش أو ارسعوها من الإنسانة التدمرية ليس من الأمان العلمية ولا مقتضى الأمان العلمية ان احنا نتجاوز هذه العبارات إلى غيرها من الكلام في الشهن البسير لا احنا وإن الكلام كما كتبوا هذا الروديو ويعني شهر الله طويلة تعالى أن يجعلها في مجال حسناس انقرأ نفاق الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستنزل تعذب الصفات وهذا تركيب ممتلع يعني إيه ولكن لو أنت إثبات العلم والقدرة والإرادة يستنزل تعذب الصفات وهذا تركيب ممتلع هو طبعا يبافع هنا على تشعرين دي ماشيه هي الاشعريا اكتر وايه والعلم بس خلي بالك انت هنا يعني بيقول لك ماهونت كانه هيدهم ايه ماهونتات الشفاعه اللي فيهم ما تناسب ولا شبه زي المعتزله ولا زي الجماعه الاعتداليه كلهم نفس الكلام فانا برد عايز احاول له ايه خبرتك ازاي هو هو طبعا ما ينافيش عند الاشعريه نقله من وجهه الايه الاشعريه لا هو عايز يغني بالاشعريه من خلال كلامه فاطمه عنها وهروح ارد عليه بس هو القضيه كلها ان هو بيضرب دول دول وده منهم تيمين اما يجي في الوسط يوم طالع تقول السلف والمسلم قولوا انا معانا معاك اهو فهو راح قال له كذا وهرد عليه اقول له ايه انا هعمل نفس اللي انا اسعد وهرد عليه وهرد عليه من كلامه فالمعتزله او غيرهم بيقولوا ايه يقولوا ان لو اشبكتوا العلم والإرادة والقدرة يا إشعالي يال ضم الصفاق السبعة اللي هي صفاق ايه ثبوتية او عقلي يال هيقول لكم انتم تشبثوا تعبد القدماء او تعبدوا الصفاق وده تركيب ممتنع زي ما نصارى تقوله واخنوم الاب واخنوم ابن واخنوم ايه روح القدس ان اشبكت هذه الاخانين معناها تعبد في الزواج او تعبد في القدماء قيلة خلي بالك هو بيرد المين لا عريبة بش بيرد على مين ده أخلي بكتم المذهب بي وإذا قلتم هو موجود واجب موجود ايه واجب ذو المعتذر بيقول موجود ايه واجب الوجود ذو المعتذر بش هو اللي أسمته انه هو موجود واجب موجود لكن ما أسمتهش ولا واسط لله يا عزوجان وعاقل وعاقل ومعخوف دول مين فلاسفة نزه بالفلاسفة وقولك ان الذات الالهية هي العاقل والعاقل والمعخوف وعاشق ومعشوف دول صوفية فلاسفة الصوفية طولاذيذ وملتز ولذة دول ضرب الصوفية وفلاسف الصوفية عاشق ومعشوف ده الزمن الاحظة في الوجود حكاة العشق المعشوق بإيه؟ من الوجود مبنية على فكرة بسيطة جداً أعجب بسيطة الأول حكاة موجود واجب عارفين يعني إيه واجب الوجود؟ ها؟ واجب الوجود اللي هو إيه؟ اللي وجوده القديم لا يحتاج إلى غيره في قيام الجنسة فبيسموه واجب إيه؟ الوجود على الزكري المهجة يعني هو جس واجب الوجود ما ندرش ألطر من جيد لا له اسم ولا له صفة زي الجهنية بقولوا عقل وعاقل محقول ذو الرسل لأن الفلاحة على العقل فهيقولك العقل بفعاذ او هو العاقل اللي موجود في الوجود او هو المعقول اللي ممكن يتصور الوجود فذونتlekه بصي مرة اقولوا عليه عقل مرة اقولوا عاقل ومرة اقولوا ليه معقول ذول ثلاتة ولا غعجب فإذا كنت قلع للعلم والفراجة والقدرة ده تركيد وازاكداانيairs مركبة من ثلاثة فهيقولك برج لبشي آپ ال عقل وعقل ايه ومعقوله تقولوا الكلام ده انتوا بتصدقوا يعيدوا على ما يثبت الصفات الثلاثه دول او السبعه ها انتوا معقوله تسمعوا الكلام ده يعني هم بيعيدوا على مين على فعليه اثبات الثلاثه دول وهم طبعا نفس الكلام بيقول لهم طيب ما احنا بنرد عليكوا ومعتزله كانه دينيه موافقه ايه ولا تعيه لا ده هو نزل بس ايه يضربوا في بعض ويطلع كلام فكملتم تقولوا برده عقل وعقل معقول واصحاب وحده عاشق ومعشوق كالكات العقل عاشق ومعشوق يعني ايه يتخيل واحد وقت الدم رأي فكرة الصوفية صحية الوجود صحيح معي ايه صحيح مع بعض الوجود هم بيضربوا مثل دايما تتذكروني مثل ومرآه عشان يوضح وحدة الوجود للناس يعني ايه فكرة يعني ربنا سبحانه وتعالى لا موجودة الا هو ومفيش حاجة اسمها خالق ومكلوف لا ده هو هو الله العالم ده كله هو الله ازاي يعني يقول لك اتعرفين الحديث الموضوع اللي يقول كنت قنزا نفسيا فأحببت أن أعرف بخلقه الخلف ومستشدوا بهذا ليس من باب الدليل النقلي لا ده من باب أنه يأيب لك لك فلما واحد يسألك عن روحة الوجود تضربه مثل المرآة مثل ايه؟ المرآة المرآة ده لو واحد واقف وعايز يشوف نفسه ويعرف نفسه ويوجد مرآة يجي يبص على بعض المواضع في ذاته فلا يعرفهم مش كنا شخصات ينظر الى بعض المواضع في ذاته فانا عارفه يعني انت لو تبص شوف مثلا راسك من ورا ولا ظهرك وانت واقف ايه؟ من ورا كده لو قدام مرايه بتبقى الصوره ايه؟ اكمل بتاعه كل حاجه طيب واحد واقف قدام مرايه الصوره اللي في المرايه هي نفسها الاصل ولا مختلفه عن الاصل ها يعني بتطلع في المرايه واحد ثاني آه. كل جزء في المراية بينطبق على الاصل بنظام العاشق والمحب يعني كل جزء في المراية لما تيجي تركبه في يركب على ايه على الجزء الخاص في الاصل اه تخيل المرايا هي المخلوقات والاصل كما يقول هؤلاء على نوع قولي بيذكر الله فالمخلوقات مع الذكر اللي هي بنظام العاشق والمحب ولذلك كله أقول لك أنا في اليوم أعوذ مثلا أشوف اجتماع الحق على الخلق يوم الجمعية حتى يوم الجمع نفسه يوم الجمع عنده اليوم يوم اجتماع الحق على الخلق إزاي ركب نظام العاشق المعشور فيرى القوة في البرعون والجبرون لنكتبها على اسم الجبار القلب شوفت بها نظام ولكن المخلطات كلها هي واضحة في طلعة كده بكورة فأنت شايف الصرف لبك في ديه وفت الأرض لا هو الحكاة حقول فيه خالق في ايه مخلوق مش فيه عاشق ومعشوق فالتالبوات اللي قلت فيه عاشق ومعشوق الناس حقيقيا حققين برضه مهما تقول لو قلت من الانسان هو الله وزرعون لما قال انا وردوكم الاعلى كان اطادقا فيه في دعوات في فهذا السلام كلام برضه لان فرعون ذات مستقلة عن الزاد اللعين وغير كده يقول لك ايه نذيذ وملتذ ولذة. دول اصحاب الحلوب أصحاب الحنور غير أصحاب وحدة الوجود وحدة الوجود اللي هو الغاب العاشق والمعشوب والصورة والملالة قوله غلادي تقبلك إزاي لكن أصحاب الموادين يسمونه صاحب الموادين الضوطية اللي عندهم حاجة اسمها الوجد الوجد الوجد بي قولك إيه أخذه الوجد الوجد أما تلاقي واحد عند الكفين كده ولا حاجة عادين بيذكروا في الزكر الصوفي بيقول لك ازاي في الاول جذبه جذبه يعني ايه في عشقه والحب بعد شويه ياخده وجد وجد يتناغم حصل فيه وجود هو بيشد الحب يعني بعد شويه احس باللذه لذة هذا الحب ليه اللي خلاص جذلو الحق الي فاحس بالاتحاد مع الله عز وجل تعالى الله عن قولنا والله يا اخي كلام الواحد يستحيل يقوله يقول لك واحد يصل من شدة اللذة مع الذات الالهية الى ان الواحد قد يصبح وقد امن ايوه الله عبدالكريم يجيب ان يقول الكلام ده في التابع ونشاهده كالك يعني يصل دون استفاهة الى هذه الضربة ان يشدوا الذات الالهية ولذلك يقول لك اكمل سرة تجلع فيها الذات الالهية سورة المرأة وده كلام من عربة الخصوص يعني, يعني كلام لما اتكلم الى حقيقتي تجلي هكم لله الذي تبارك وتعالى لكن ايه لذيذ وملتذ لذ ذا الكلام اصحاب الوحده اصحاب الحلول والتحال والعشق معروف نفس الكلام فده اللي هتركي بس وكلام عقل وقلوب فلو قلت من علم الاراده والاستطاعه ديت عن تعبد للصفات أو تعدد لللذواق حيكون نفس الكلام الا ليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا يعني اي واحد عاقل ممكن يرد كلامكم من خلال هذه الردود اللي اذكرها لكن اذكرها فهذه يقصد هذه العلم والارادة والعلم والقدرة العلم والقدرة والارادة والهذه الثلاثة عبارة عن معاني متعزدة متغايرة في العقل اللي انتم تقولها انا افهم من العلم شيء غير اللي افهم منين من خدرة ذلك اللي فمن الإرادة يعني مقول لك هل الخدرة هي الإرادة ربي يا هل الخدرة هي الإرادة تثهب بالخدرة قوة لو الواحد ينسل أنه عنده خدر تثهب من الإرادة فلما عنده إرادة ممكن ينسل لو عنده خدر فالخدر يفهم من أو غير اللي يفهم من, من إرادة معاني متغيرة لأشياء من انت من المعاني المتغيرة غير تركيب وانتم تثبتونها وتسمونها توحيد زي اللذيذ والمذى كل عاقل والمعطول والعاشق والمعشوق تقول له ده توحيد بقول له طيب ما هو هنقول نفس الكلام زي ما انتوا بتقولوا ده توحيد احنا هنقول له كده فإن صار هذا تقليد في الحقيقه وهذا لي ليس هذا تركيبا ممتنعا تيجا لهم واقتصاق الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة يعني أنه ربما سبحانه له علم وله قدرة وله إرادة وليس كمثل شيء لا في علمي ولا في إرادة ولا في قدرة وليس هذا تحقيباً ممتنعاً وذلك أنه من المعلوم بالصريح المعفوول نقلب لكم العبارة الجديدة لذلك كده معاوى المشمعين حد عايز حداً حداً تاني ومن عبيه ما طيب ها عدم انه كلها اعاده الكتابه او اعاده الفقره لا التركيب المتمثل في تركيب من مسلمات تسند ذوات ويطلق عليه المذهب الواحد او الذات الواحد ده تركيب متمثل يعني لا يصح زي ما المذهب الارثوذكسي المذهب, فيه. المذهب فيه ان في ثلاث ذوات مستقله الاب لوحده والابن لوحده والروح القدس لوحده كل واحد له ذات مستقله ويطلق عليهم مجتمعين ذات واحد هل هذا تركيب مؤمن ولا تركيب منتلح ها تركيب منتلح فبالعلم والإرادة والقدرة ده من نظام التركيب المنتلح ولا من مجرم فعرضوا الاستثارات من ذات واحدة هذا ما يليد أن الشيخ الثاني تريدين فإن قلتم عقل وعاقل ومعكول ده عبارة عن توفيد وليس ترتيباً ومتنعاً هنقول برضو نفس الكلام ان العلم والإرادة والقدرة دي صفات وليس ترتيباً ومتنعاً ورقة النقطة في ده طيب خلي بالك بقى من النقطة اللي في هذه الدئة هو بقى في هذه على كلام احنا قلناه بشأننا لازم نقرأ العبارة ونفضح ذلك انه من المعلوم دشتريك المعكول الصريح المعقول يعني ايه العقل الصريح الواقع لما اكتريش على كين يعني لن تمعنى كون الشيء عالما هو معنى كونه ايه قادرة هل ان ما قول عالم زي قادر ولا بخم من عالم غير اللي بخم ايه من قادر شرق العالم كاسم مقيد هو الله عز وجل والقادر هو الله عز وجل بس أنا بخم إن ربنا متصد وفع العلم غير وفع الإيه ويقضره وهذا ليس كثيراً ومتنعاً ولا نفس ذاتي هو نفس كونه عالم طبيع يعني مولك مثلاً ربنا له ذات وربنا له علم هل الجملة الأولى جيهة كملة الثانية؟ قل عطواني هل بتفهم من الجملة الأولى نفس اللي في شمس من ولا في اختلاف؟ انا عزى اربي جماعي عشان افهم انيك في انتو لما اقول ربنا نهذات بجنيه وربنا له علم هل نفس الجملة هي نفس الجملة هل نفس المعنى هو نفس المعنى ولا بخلاف ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادر فاذا اذا اقول ربنا له ذات وربنا له علم فما الجوز ان تكون هذه الصفة هي دخرة ولم تكون الصفة هي الموصول فهو من اعظم الناس صفة طاقة. الصفة اللي هو الكلام الفارق اللي ما يوجدوش نديد. اما قلت ذات الله او ربنا له وربنا له صفات. يقول لك لا به يديد. والتي صفة بيه. اما قلت محمد ابن غلاب. ابني الشيخ كله في انتحاد هو اللي في محمد جاي بالاول على المدرشة فإن يقولنا ايه يقولنا ايه ده ده نظام عقل والمصصصة شفط عد يجبها بكلام لا ثم انه مرتناقض ده كلامي تايمين فانه انجوّد ذلك جاجة ان يكون وجود هذا هو يعني لو اضطردنا ده انه كل حاجة عقولها تقول دي هي دية خلاص يبقى محمد هو محمود وعالد هو تجاه أخبأك الزي وعيد دي بقى تجيب الرأس ويطبط مكان أخرنا ويطبط مكانها رابط ويطبط مكانها رابط هو دا الزبوحة اليجوم إن عايز قد فرعون المبقى من ربكم لا علا ونقار لبا هو دا ربنا ساعد الحلاج قولت أستاذي وسيدي إبليس وفرعون لا حاول ألقائك لألقائك فأنت قلت كده ليه لك أشيء فرعون قال أنا ربكم الأعلى لأن ساهم التوحيد ساهم التوحيد الزي من منشدة محبته لله وابتحابه لله فعبر عن الله بنفسه فقال أنا ربكم الأعلى أنا الرب بسه بب تجلى فيه تخبرك بزيء خلاص يبقى كده بحدم الدين بالصفة الداخلة دي شو بقاعد قولك إيه فانه ان دون الذات بذل يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود اذا بالعين لا بالنوع بالعين يعني بالوحده ان كل بقى كل هو واحد وكل شبه بعضه مع التفيق حكمه والعكسي مظهر ولذلك بعض الصوفيه اللي اللي راجل ده سيدي الناجي الدين المعربي رحمه الله صلى على النبي واحنا بنلاقي في فلسفه الدكتوراه سيد اللي بنعيشني احنا متكلم عن المعربي وانا مشج المعربي كل مصطلح هو جايه وبعقف عليه فهو مدهي بالحكاية دي انا لنعمل المعجن السودون جلدين ياريت بساد المعجن يقرأ في بعض المصطلحات فانا بدل ما جاحت المصطلحات المعربي في المصطلحات الصوفية فشلت جينها وقلت لأ احنا عشان نعتبر المصطلح لازم يكون فيه تلاتة من الصوفية قاموا نفس اللفظ على نكت المعربي لكن ما بيجي على كل كلمه من العربي يعتبرها الصراحه هم عايزين كده والمصطلحات الصوفيه ييجوا على كلام العربي اي كلمه مصطلح من العربي تبقى اصطلاح فيه فينس الكلام العربي لعامه الصوفيه الاوائل اللي كانوا على التوحيد في مدينه المنصره الامكانيه بيستخدم بكلامهم فانا قصدت يعني انت مصطلحات من العربي والمصطلحات الصوفيه فكل ابن عربي يقول مصطلح انا اجيب المعاني من القران والسنه اللي قاعدين نناقش ان هو الواحد حوالي 6 ساعات اللي بالعربي كل شويه انت مش قد بالعربي بالعربي ده خوت تركب عليه نفس الاستعماات صح ويضيعك وعايز يطلع ثاني بالعربي كل شغله على فكره الرساله المسجله مسجله في كل شويه يقول لك ايه بالعربي صوت ولازم ينبحوا عميق فالعربي هو الصوت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مشيز> ايه انا شايف ضمان الصوت والعلم بالله حكومي حكومي فواحد يدي ما هقوليه يقوليه كلام كله شخصة زيبه رأت انا كافر ده حاول انا كافر ومشهر بكافر فعنده حكذا اشتاره ببط يومي الكافر يا انت تكتبه فعالك يقولك انت لا يتفهمش انا كافر بالطبور وواحد يقوليه لك ما كل من كتب الشهادة تاتنه او كل من وقد الجريء اتجان ويجي لك دقاء فرامات ان واحد مثلا يجي لك نظام الخضرة عليه السلام عني في الظاهر والبطن فالحاجة في تانية فينفع واحد مثلا يعبي فياخد كبش ولا حاجة او ياخد سطر بقصة بإحقاف فرامات الأولياء عايي الشغاية جاء مع والدك ولا حاجة فاخد الواد جول والشيخ طالع ومعش التيناء على ادامه فالنفس فكر ان هو قتل بايه انزلاق فعاجب يثبتوه قال شوف اهل الضاهر انا دالع جوه كشف واللي وقع دي 9000 دالع هارون فبناءا لقتل هذا الظاهر حكموا ان الشكين على دمه منين من الغلاظ عشان يقول لهم ايه يعني ما تنكروش علينا الحكايه ما تنكروش على اي حاجه احنا كل اللي بنعمله وانت شايفه كده ممكن الظاهر ولذلك عملوا مصطبه مصاح الفتوه الفتوه اه الفتوه وفيه رشالة في الفتوة كتابة في الفتوة ايه في الفتوة الفتوة اللي تزهر بمظهر العاصر حماية الباء للتوحيد نتحن نأكلتك عشان ايه عشان نأكلت عني تطقيك برعب الزاج نشاركو نشاركو أبو حمر في السابح يا الدين جاي بقصة الواحد ذكرها الشيخ اه عبد الرحمان عبد الثالث اكتبى عبد السوفين يتكلم على واحد يفسي الى مرفضة التحقق الحقيقة السوفين فقالوا الطريق ازاي انا رأي يصنب اقعد يصنب بثلاثين سنة طوله دلو كل مهار يقول انا مش, مش حاكس بحاجة غريبة يعني فالشيخ قال له لأنك محبوب بنافسك يعني ايه محجوب نفسك يعني انت مازلتك نفسك قالوا يقول دي حلال لا علاق دي قالوا ايه لها لأ تعمل ايه تجيب نحلة خطتها في رأيك داك وتحلق داك وتخط حمالة جونز ونونز وتقلب ايه دي وتمشي للمنزل الشارع وكل صفعمة فقعة وتضيلي قلب قد ايه هذه خلالة تعمل كده يبقى انت تفوق فاقا مرحبا زلت نفسك ايه لا حول ولا قوه الا بالله فمش الحق سبحان الله اعمل كده انطق كلمه سبحان الله كتير ده في قالوا مدين انا سبحان الله شفت ازاي انت ماشي لاخو لانك ما برقت الى نفسك ونسيت نفسك ولم تنج به ربك امال هيظهر ربنا ازاي انك تزلهم وتمشي في الشارع كده زي الجماعه ولا تختلي واحد مش هنيه نسخ اريان وهو مش في الشهاية That's right أنuckleك في الجنب وسخ وهل mieszانة سعة لا زين أن أقول ليه هي الناس اشى ن inher SAY هنا هجب أنا تكتب عليهم أقول لي حتى فرق取ه سيلك اضحق لا حق الأرض الى corrid رفعت ميل webinar ��zet يقول لي بالجناع ده تيجب البسم لو قمنا يا لا هو يكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع في حين ان الوجود وجود بالنوع وليس بالعين يعني بالنوع يعني يعني فيه أع... اعيان كثيرة لكن متنوعة ذات الشخص دي غير ذات الشخص دي كل واحد له ذات من الصفة كده له ذات من الصفة. نعم وحينئذ خلاص احنا وصلنا ل... لكلام الصعب خلقنا نشي شاطرين وحنوقف عنده اخر المرة الجاية اذا كلام سهبت شاء الله الوحيدة. فإن كان وجود الممكن هو وجود الواجد كان وجود كل مخلوق يؤدمه بعد وجوده ويوجد بعد عدم هو نفس وجود الحق القبيل العبارة ما يستعبر حاجة نخضوا معاك لا غلط غلط يصيروا كلمة بعدم دي ففتوا بعدها هاي مش حيثقين المعنى قبل وحينة ايه دي؟ معايا في اللطب؟ نفتغل على الشباب؟ هولك عليكو ايه؟ هجينا شاعة؟ ها؟ احنا كدنا ندرك بواسطة الله بحاجة اللي جاتنا نقف عن الحاجة بس اطبعت؟ اللي جاتنا تلاقف نفتغل ايه؟ عشان المرض جاء باقي في فاية فاذا كان وجود الممكن الممكن اللي هو ايه؟ ها؟ كلمة ممكن لما ينقضون الوزء بالطلع هنا في المخلوقات الممكن اللي هو ضغط على الإيه؟ إذا كان وجود المخلوقات هو وجود الواجد الوجود اللي هو إيه؟ هو الله الوجب ثم نشن ممكن يا المتكلمين إذا كان وجود المخلوق هو وجود الخالق كان وجود كل مخلوق يوعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم يعني المخلوق ممكن ان هو يعدم بعد في يفهمه مش كده ممكن يوجد بعد عدم يوم القيامة يا سبالك ازاي الانسان اللي بهذه السفاة لو كان كل وجود لانسان أيها هو وجود مين وجود الحق الداخل او الحق القديم فالدائم الظاق الذي لا يقدر العدم الذي لا يقدر ايه العدم فيه في العبارة يعني هو عايز يقول لو كان فلمك فهي وجود الخلف هو وجود ايه المخلوق هذه العباره من لم كبير تشبه لك عشان يقولوا ان يعني احنا ممكن نقول كلام برضه اخ من كلام كل ما هي عباره واحده ممكن واحد رايح نفسه ايه يبقى وجود الخلق زي وجود ايه المخلوق مش بيستخدم الاصطلاحات بيستخدم الاصطلاحات بس لاحظوا معايا هنا حاجه ان ذكر هو نفس وجود الحق والقديم والدا والباقي ايه رايك يا خليل ف... ها اروح منك ها اللي قايلين يا جاب لك الاسماء دي استقاطا من الاسماء شفت ازاي خلي بالك اللي قايل لك اهو بيقول وقال الدائم والقدم الحق وربيتني ان انا الدائم والباقي والقدم اهو ومتعنيه اللي هي اسماء يبقى في ثانيه يبقى في ايه؟ مش اتفقنا في عهدك ده بيستخدم اصطلاحات يعني يجي في اسماء ديت مصطلح عند مين؟ عند هؤلاء وهذا لا نلتزم كلاما ولا رايا الشخص الثاني ودائما كده ثانيه لما تكون في, في محضر مناظره ما تكتبش راي لان هو بيعبر عن راي مين؟ الخصم واحد بالرا زي ما عملنا في هشام علي بيرد عليه شوف المنهج عمليا عملنا في هشام علي عشان على مين؟ على المعتقد طول في ثانيه دواب دا سألقى علشان يبين لكم انه ممكن واحد هو لو رابد عليك هقوله ايه قطي رب دا اخترن كلامك لكن كلامك دا ما ينفعه ساهمين يا اخواننا نظام متين هو دا قوله على فكرة القديم ليش من اسمه الله ولم يسبب كتاب الله ولا في سنة رسوله الدائم ما وردش الدائم ما وردش اللي ورد الآفر فعرفين الضائم ده ورد فيه في الكتاب المقدس نتبين أنه فيه أكثر من 15 إشه موجودين عند الـ الـ الـ أهل الكتاب يتصرروا إلى إله وأصبحت على الكتاب المقدس <تصفيق> 12 الناس يقولك يسافر يا رب ها ها يورى ده ليه يا دالي الله يا دالي هو الدالي الساتر يا ساتر يا رب الساتر ده اسم موجود عندنا في الكتاب المقدس بنفسه العام العام عبد العام عبد العاد منتشر في مصر كتير مش كده برده اهو العام ده اسم من اسماعه عبد محمود المعبود اسم ورد بنصر فأكثر من عشرين موطن كتاب الله مقدس عن النصر الموطن ها؟ لا ملك في النصر احنا يقولون <تكلم> في الأسماء الورد بنصر لكن هتلاعوا أحداث جميلة إنساء الله ورأيك تسمعوا شيء طيب عن هذه التراحة بالنصر فلقى يعني ذي المتعينية لها إنه يجدين أسماء مش اسمك انما دون حلصة وصطلع عليها الكلام زي لمساءة الواجد النجوذ الواجد وواجد النجوذ والقديم والقلم والاساد انتو كنت في, في ساخرين دو ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها؟ تكبرت للمسألة أمي أخيات ولا بعتلي السؤال بتقول يعني ما تيش داعي حتى من هم نذكر أسماء مشايخ لأن بعض إخوانا بيزعره ها؟ من المعاصرين يعني أسماء مشايخ من, من المعارضين للموضوع او إن هم بيحاولوا يكتموا من ألف الحق خلال ما يزوروا في الناس الكلام يخيانا لأ فيما تقولونش الأسماء نسماء إخوانا بيزعر قد هم نعملهم إيه بإخوة يعني, يعني خلاص يعني أخذ وجهة نظر مهن الشيء من المال الصحيح والناس هتلمهم بعد كده اخدتوني لله من لن يظهر أسماء الله السابسة لأبيلتها الناس اللي هتلموا بعد كده لن يجي حق صيبة من كلامي يكون محبوض أنا بالإسقالية احنا ممكن بعد لحظة من ورحاء لدى تحت الأرض إنسان يموت وتستور لكن لا يبقى إلا الحق فالحق ما أنسان أسماء سابسة لأبيلتها يظهرها للناس وإنسان البعض لقوله لا لا يدود إننا مسألة إننا لا تكت عنها إننا لا لا تتحدث فيها ثابت صحيح إننا بنحترم إخواننا ونجيل لهم ويعلم بعض جوجات مدى حرصنا ومكانتنا ومكانتهم في إخولوجنا لكن أنا لا توقعت إن بعض المسلمين المفروض ينفروا فيها كلمة الحق والأسمائي فأصلاً يكون هذا موقفهم ولذلك أنا تغيرت نظرتي مثل الشيوخ والمشايخ في موقفهم والثقل بعد هذا الهراء هنا انا كان تطوري ان كل الجهد اللي انا او كل ما يندغي ان انا اعمله ان انا وصل الرسالة لاخواننا من خلال اسماء و الزربة انما لم يخطر على بالي احد انه يجي واحد مثلا شيخ من المشاهد طبعا نحن نذكر اسماء اولا نتكلم عنها يجي شيخ من المشاهد يحاول ان هو ينمع توزيع البحث على الناس بحبة الكلام ده بدون ما قرأت يعني ما قرأتش الجعب الشيخ من تقرأت لا ما قرأتوه ليه ولقص فلان فلان قال لي لديه اخطاء وفيه اشياء ومشتعرف ميه الاسماء دي انسان الحق قولها لله ان كانت باطل ردها لكن كده منساعش لا يسح اجدك بس يتحمل المسئلية انا والله اعتذر اه ادخل بالله واحد يسعل سؤال انا عايز بس اخلص الصحر دي اندخلت فيه اخي حد تكون لك السؤال ايوه اه المخلوق موجوده سموك الام يموت ينتعودون بعد وجوده مش كده ويوم القيانة يوجد بعد ايه عدمه هل وجود المخلوق هو مكس وجود الحق القليل ولا بيه فارق هم عجلهم من ايه كل ساعة شبع بعض ومتى طيب واذا قدر هذا كان الوجود الواجب الوجود الواجب اللي هو وجود مين وجود الله عز موصوفا بكل تشبيه وتشبيه اذا كان ده كده يبقى اذا هو جسم وهو فكر فده لان المخلوق فيه هذه الصفات وكل نقص يغلب عليه يبقى كل عيب كلها طالما قلت مفيش فرق بين الخالق والمخلوق يبقى كل عيب اللي موجوده في المخلوق الخالق تعالى الله. كانوا نصرحوا بذلك اهل وحدة الوجود. اللي هو ابن عربي اللي معاه. والذين طلبوا هذا الاصل. طلبوا يعني عمموا. اشحاب وحدة الوجود واني معاه. تقول لك مثلا ايه? اه. ابن عربي اقول لك اولاو او ابقى او ابقى وهودي او ده كل توقيت. ابن عربي مش رحضين اليهود والنجلس كلهم. ليه? ان هؤلاء ما عددوا الا الراحة. الذي تجلى في صورة عيصر تجلى في صورة بوزة وتجلى في الأصناق أنه أقول لك إيه أبيات الشعر اللي قولها فنعارض قول لقد كنت قبل اليوم أنت رصاحبه قبل ما يعرف التوحيد بقى اللي هو أصحاب وحدة اللي يعني وأتعمق في هذا الحوت من ينزل في أعمقه دي حاضر أخذتك لقد كنت قبل اليوم أنت رصاحبه إذا لم يكن ديني إلى دينه دار إن كالناس ديننا واحد زي منهج السلاة وآل السنة والجماعة انكره وقاصله لقد أصبح اليوم لقد أصبح قلب اليوم قابلا كل شرعتنا كل شرعة يعني كل ملة صدير برهبان وبيت بأنفان وتعبة طائفة وألواع تطوراته ومصحف قراني كل يوم اصبح دين لقد اصبح قلب اليوم فاضلا كل شرعته فدين لركباني وبيت في امثالي وعبده طايف جان واحد تورات ومصحف قراني فدين دين احق ان توجهت رقائبه انا بحب كل الناس ولذلك اه الشباب ايه ان او ان الغرب يرفع الصوفين ونفتح لهم ونساعدوهم بفرحة قناة بغضائية زي قناة الاحمدية ينصبوا جاء الاحمدية يفتحوا قناة ب3-4 لغات وان ما نفتحش قناة اشارة باش اشارة باش سبعان بقناة نسمعون اللي احنا بيها السوفية يشعلوهم ان هي لان هم عايزين الفكر اللي يقول لك كل حلو اليهودي زي النصران زي كل هو ايفو زي العسر خبرك ازاي فدينه بدين الحب اما توزعت ركائبه فالحب ديني وايماني لك ده ابن عربي لا فالسوف الحب لا هذا الحب بتاعنا عربي وحين اغل فتكون اقوال مفاة السفات باطلة على كل تقديم يعني مثل كمس في أي وقت من رجوع لا عقل ولا نق ولا الظنهم ولا وضعهم وكي يميز جادرهم حتى أسحمهم وبين وجه ضلالهم وهذا الظن الطريق يعني نقدر أن نعلمه على كل طائفة فإن كل واحد من النفاع لما أقبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئا من مما هو محزور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما قر منه يعني انت بتقول ربنا ما بتتكلمش ليه اقتنقاي في الاشبه بالانسان كما انت فراسة من تشبيه الله بالانسان الصويد الى انسان النسي تشبهته بالانسان الاقرار بتجري من تشبيه بتشبيه ايه اقضح منه مفيش واحد منهم الا انتبه وانك انا بلت السبه عشان كذا هيوعق الايه بالاشبه تلابد له في اخر الامر ده النتيجة بقى من ان يثبت موجودا واجدا قديما دي مش أشناء ربنا ولكن من البلد يخبر عنه متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماكنا لخلقه في عربنا له أوصار كيف يكون في شيء فيها فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات لا بد ان يدل على قدر تطور في المسلمات تتوافق ايه المسلمات تتوافق المسلمات انا نسيت ان تعادل المسلمات ان المفروض يكون ايه كل اسماء احسن ولذلك ممكن يكون تحريف ولا حاجه اكتبوها الاسماء على شكل لو في التحقيق او في الشرح هنكتب ان الافضل ان يبقى هنا لان المسلمات مش مش حكيتها كويس لا يبقى عندك تخصيص وبدأ تنسيلي إنما هنا الأسماء عند التجرسة كويس الستدريب ولولا ذلك لما كنا ازتطاع ولكن نعلم أن ما اختص الله به وانتاج عن خلقه أعظم لما يكتر بالبال أو يدور فيه في الخيار نقطعين أنا حدود على السؤال أو شنين بالكثير يعني. شيخنا الصالح السلام عليكم الله بركاته وعليكم من المعلوم أن من علم ولم يعمل بعلمه فقد شادها اليهود في هذا فنرجو من قبلتكم أن توضح كيف يعمل طالب العلم العقيدة بهذا العلم أنا أشارك الصورة لكن نقول بجسارك تصدق طبرا الله وتنفذ تمره تريعت العقيدة مجنية عليهم ها تصديق الخبر وتنفيذ على ما أدل من الشائل جيل متأخر فشكري كلام صعب أستطيع إيه كلامنا أين تبقسم الأول أستطيع أن تتأكد من تجل لكن آية جال يفتيز أن تبين أن العقيقة مظنية على تصديق الخبر وعلى تنفيذ الأمر أستطيع جالد حتى نوتي سبحانك الله ومعرفه أستطيع أن لا إله إله إله إليه أستطيع أن تبين السلام عليكم شكرا <تصفيق> <تصفيق> لا يهي <تصفيق> لا انا معرفش يخلنا اخذ محضرة فيها فيها ايه بشأن الله فيها جيد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>